بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم خوف